بسم الله الرحمن الرحيم لئينا في كريش إينا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف